غير المغضوب عليهم ولا الضالين اذ السماء ا انفطرت واذا الكواكب انكترت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين و إ ن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إ ن ا ل أ ب ر ا ر لفي نعيم و إ ن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أ د ر ا ك ما يوم الدين ثم ما أ د ر ا ك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا و ا ل أ م ر يومئذ لله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 ا ه د و ع ه ا ل ص ر ا ط ا ل م س ت ق ي م صراط ا ل ذ ي ن أ ن ع م ت ع ل ي و م الاسلاميه م ض و ب لم يكن الذين كفروا من أ ه ل الكتاب والمشركين هم فكين حتى ت أ ت ي ه م ا ل ب ي ن ة رسول من الله يتلو صحفا م ط ه ر ة فيها كتب قيمه وما تفرق الذين اوتوا الكتاب إ ل ا من بعد ما جاءتهم البين ة وما أ م ر و ا إ ل ا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا ا ل ص ل ا ة ويؤتوا ا ل ز ك ا ة و ي ق ي م ا ل ص ل ا ة ويؤتوا ل ز ك ا ة وذلك دين ا ل ق ي م ة إ ن الذين كفروا من أ ه ل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أ و ل ئ ك هم شر البريه ان الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاءهم عند ربهم جنات عدل تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه